وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا معاشر المؤمنين إن الله عز وجل خلق إبليس من نار وأسكنه السماء وخلق آدم عليه السلام من طين وخلق منه زوجه حواء عليها السلام وامر الله عز وجل الملائكه بأن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس حسد آدم عليه السلام وعاصى ربه وتكبر وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فلعنه الله وطرده وأبعده وقال لربه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 إلا شجرة حرم عليهما قربانه قربانها وما زال إبليس يوسوس إليهما ويقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور حتى ذاق الشجرة فلما ذاق الشجرة عصى آدم ربه فغوى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وأهبط الله آدم وزوجه ليكون خليفة في الأرض وأهبط إبليس لحكمة عظيمة ويسر الله عز وجل الهدى على عباده بأن جعل فطرتهم الخير وجعل لهم عقولا يفهمون بها وأرسل لهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين ولم يزل إبليس منذ إهباطه إلى الأرض يسعى في إغواء بني آدم وإبعادهم عن طريق الجنة إلى طريق النار عياذا بالله منه ومن مكره وإن إبليس يا عباد الله مع سعيه وذريته قد اتخذ جنودا يعينونه على تحقيق ما يريد وعلى إغواء بني آدم أولئكم الجنود يا عباد الله هم شياطين الإنس والشبهات والشهوات فأما شياطين الإنس فأناس يحبون ما, يحبون ما تحبه الشياطين ويفعلون ما تفعله الشياطين يتبعون الشيطان فيما يأمرهم وما يلقيه إليهم صورتهم صورة إنس أما قلوبهم فقلوب الشياطين والعياذ بالله منهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فشياطين الإنس يا عباد الله يوحونا إلى الناس ما توحيه إليهم الشياطين من الباطل والشر ويزخرفون ذلك بالألفاظ وتنميق العبارات وأما الشبهات فملوثات للقلوب مشككات في الحق وأهله تلقى في قلوب العباد من أجل تلويثهم من أجل تلويث قلوبهم ومن أجل تشكيكهم في دينهم من أجل تشكيكهم في عقيدتهم من أجل تشكيكهم في أعمالهم الصالحة وأما الشهوات فشهوات يؤججها شياطين الجن والإنس من أجل أن يقع الناس في الحرام من أجلها كما يقع الفراش في النار وإن أهل السنة يا عباد الله في هذه الأيام قد اشتدت هجمة الشيطان عليهم بجنوده كلهم فأما شياطين الإنس فإنهم يحاربون أهل السنة يا عباد الله الحرب الحسية كما نرى في تحالف شياطين الانس على اخواننا في الشام في تحالف الصفويين والنصيريين والشيوعيين على اخواننا في الشام وتحالف شياطين الانس من من من الصفويين وادنابهم والخوارج الأزارقة والتكفيريين على إخواننا في اليمن فإن شياطين الإنس من الشيوعيين والصفويين والنصيريين والخوارج الأزارقة والتكفيريين قد تحالفوا على إخواننا في سوريا نصر الله إخواننا وفرج كربتهم وأعانهم على الإخلاص لله وعلى القتال لنصرة دين الله وحماية نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأعانهم على توحيد صفوفهم وكفاهم شر أعدائهم وكذلك يا عباد الله بالحرب المعنوية التي يقوم بها أناس بالحرب على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى أفعالنا أناس يظهرون في وسائل في وسائل الإعلام قد يكون بعضهم يدعي أنه من المسلمين لكنهم يسلطون ألسنتهم حربا على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى أفعالنا وها هذا الامر واضح بي لكل مؤمن وأما الشبهات فإنا نرى ان شياطين الانس والجن يلقون الشبهات على المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم من أجل تلويث قلوبهم ومن أجل إبعادهم عن السنة وأهلها لا لأخص أمرين عظيمين قد اشتد أمر الشبهات حولهما وعظمت نار الشبهات حولهما أما الأمر الأول فهو الشبهات التي تلقى حول بلاد الحرمين حول بلدنا التوحيد والسنة حول المملكة العربية السعودية لانها اعظم معاقل اهل السنة واعظم من ينصر اهل السنة في جميع البقاع واننا لنرى ان ابليس وجنوده يلقون الشبهات حول هذا البلد الكريم من اجل تفريق الصف ومن أجل إبعاد المسلمين عن هذا البلد العظيم لتضعف قوة أهل السنة والجماعة وأما الأمر الثاني فهو الشبهات حول تكثير المسلمين وارتدادهم بحقامهم وعلمائهم وجنودهم وسائر أفرادهم الشبهات التي تزعم أن جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم من المصلين في الجوامع وغيرهم كفار قد ارتدوا عن الإسلام وأن دماءهم حلال تلكم الشبهات التي يبثها الخوارج الأزارقة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه ولا يحاربون إلا أهل الإسلام وهم شوكة في خاصرة أهل الإسلام يلقون شبهاتهم على شبابنا وأبنائنا من أجل صرفهم عن الخير وأخذهم أسرى للشيطان وجنده يحاربون الإسلام وأهله يحاربون المسلمين يقتلون المصلين في جوامعهم يقتلون المصلين في جوامعهم ولا تنطلق منهم رصاصة إلى أعداء الإسلام إن هؤلاء يا عباد الله لهم شبهات لأنهم جنود إبليس يلقونها على شبابنا وأطفالنا من أجل أن يصدوهم عن الحق وأن يصرفوهم إلى الباطل وإنهم في هذه الشبهات يا عباد الله يتقذون مختلف الوسائل ومنها وسائل الإعلام العصرية من الهواتف النقالة وغيرها ومن آخر خبثهم يا عباد الله أنهم يدخلون على صغارنا وعلى شبابنا في ألعابهم الأكترونية بما يسمى بالسوني أو غير ذلك يدخلون عليهم في اللعب على الهوى. ويكلمونهم ويحدثونهم ويحببون إليهم قتل المسلمين بل يأمرونهم بقتل آبائهم وأمهاتهم حتى يدخلوا الجنة يدخلون عليهم في تلك الألعاب العنيفة ويقولون لهم انظروا إلى هذا القتل كيف أنه يسير وإن طريق الجنة أن تقتل ذلك الرجل المرتد النائم في غرفة نوم أمك فإنه مرتد فإن قتلته دخلت الجنة هكذا يا عباد الله يصلون إلى صغارنا حتى في ألعابهم فواجب على المؤمنين يا عباد الله أن يتنبهوا لهذه الشبهات وأن يبتعدوا عنها وأن, يبتع وأن يبعدوا شبابنا وصغارنا عنها وأن يلاقوها بالعلم واليقين والصبر فإن الشبهات لا ترد إلا بالعلم واليقين والصبر فالجاهل يا عباد الله قبل قلبه كالإسفنجة يقبل كل ما يلقى إليه أما العالم الذي تعلم والذي على يقين والصابر فإن قلبه يكون كالزجاج يرى الشر من ورائه بصفاء ولا يقبل الشر لقوته فعلينا عباد الله أن ننتبه لهذا الخطر العظيم وأما الشهوات فحدث ولا حرج عن انفجارها على أهل السنة في هذه الأيام شهوات من هنا وهناك تدعو المسلمين إلى الرذيلة وإلى الوقوع في الحرام بحجة الحرية تلك الكلمة البراقة التي تعجب كثيرا من الناس وفيها السم الزعاف يقولون إن العبد حر فيما يفعل وفيما يقول وفيما يسمع وفيما يشاهد فله أن يشاهد ما شاء وأن يسمع ما شاء وأن يفعل ما شاء يحرِّضون المرأة على أن تترك حجابها بإثارة الشهوة في نفسها ويحرِّضون الشباب على الوقوف فيما حرم الله بإثارة الشهوات في نفوسهم فعلينا عباد الله جميعا أن نكون حاذرين وأن نحرص على تربية أبنائنا وبناتنا على تقوى الله عز وجل وعلى التدين الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا معاشر أهل السنة يا معاشر أهل السنة اتقوا الله وعرفوا مكر أعدائكم بكم واحذروا العدو أن يصل إليكم وأن يبعدكم عن دينكم وأن يفرق صفكم فإن هذا هو مناء الشيطان وحزبه فاتقوا الله عباد الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى والزموا السنة والهدى فإن الدنيا قصيرة تقضى وإن كل نفس يحاسب بين يدي الله بما كان به يسعى وإن المصير إلى جنة وإن المصير الى جنة فيها النعيم المقيم لا تبيد ولا تفنى او الى جهنم التي تتلضى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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا معاشر المؤمنين إننا لن, إننا لن ننجو من مكر الشياطين بعد عون الله عز وجل إلا بأمور الأمر الأول أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن اعتصم بهما فإنه ما اعتصم أحد بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضل أبدا فإنا في الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايه والعصمة من الضلال والعصمة من الفتن وأما الأمر الثاني يا عباد الله فهو أن نحرص على أن نأخذ ديننا من علمائنا الأبرار من علمائنا الربانيين الذين شهد لهم بالعلم والبصيرة الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمة لن تزال بخير ولن تزال في أمنه ما قام فيها العلماء الأبرار وملتجأ الناس بعد الله إلى علمائهم الأبرار يأخذون منهم الأحكام ويعرفون منهم أحكام النوازل ويتلقون منهم الدين وأما الأمر الثالث يا عباد الله فهو لزوم الجماعة والحرص على وحدة الصف والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا من المسلمين في غير معصية الله عز وجل فإن فعلنا هذا يا عباد الله فإن لنا السلامة والأمن والخير والهدى فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بتوحيدكم وصونوه عن كل أذى وتمسكوا بدينكم اعملوا بالصالحات واجتنبوا المحرمات وارجعوا إلى علمائكم ووقروا أمراءكم واسمعوا وأطيعوا لهم في غير معصية الله تفلحوا إن فعلتم هذا يا عباد الله ثم اعلموا رحما الله وإياكم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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فأكثروا عباد الله من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارضى اللهم عن الصحابة أجلما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 اللهم انا نعوذ بك من صخطك اللهم انا نعوذ بك من سخطك اللهم يا رب في, في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم انا عباد ضعفا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضه من فرائضك فمن علمته منا على خير اللهم فثبته عليه يا رب العالمين ومن علمته منا على معصيه اللهم فكره فيها يا رب العالمين اللهم فكره فيها يا رب العالمين اللهم فكره فيها يا رب العالمين وارزقنا جميعا وارزقنا جميعا توبه ترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز إنك تعلم حالنا وتعلم حال المؤمنين اللهم فاعذنا من شياطين الانس والجن اجمعين اللهم من شياطين الانس والجن اجمعين اللهم اعذنا من شياطين الانس والجن اجمعين يا ربنا إن لك عبادا قد اصلحتهم اللهم فاصلحنا معهم يا رب العالمين اللهم فاصلحنا معهم يا رب العالمين اللهم فاصلحنا معهم يا رب العالمين ربنا إن أعداءك قد اجتمعوا على اخواننا في الشام وعلى اخواننا في اليمن اللهم ففرج عن اخواننا يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا يا رب العالمين اللهم كفي إخواننا في سوريا شر الشيوعيين وشر الصفويين وشر النصيريين وشر الخوارج والتكفيريين يا رب العالمين اللهم وحهد صفوف إخواننا اللهم وحد, صفوف اللهم وحد صفوف إخواننا اللهم اجعل قتالهم لإعلاء كلمتك يا رب العالمين وأفرحنا يا ربنا بنصر عزيز مبين لإخواننا يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قي إنا عباد من عبادك ضعفاء نخاف عذابك ونرجو رحمتك اللهم فارحمنا أجمعين اللهم فارحمنا أجمعين اللهم فارحمنا أجمعين اللهم يا ربنا إنا عباد مذنبون أذنبنا وأسرفنا وأكثرنا لكنك يا ربنا غفور رحيم اللهم فاغفر لنا ولوالدينا أجمعين اللهم فاغفر لنا ولوالدينًا أجمعين اللهم فاغفر لنا ولوالدين أجمعين اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين اللهم حرمنا على جهنم يا رب العالمين اللهم حرمنا على جهنم يا رب العالمين اللهم حرمنا على جهنم يا رب العالمين ربنا آتنا في دنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على حبيبنا ونبينا وسلم